نعم توقفنا بعد في حديث جبريل الطويل المشهور بحديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرف منا أحد إلى آخر الحديث كما هو معلوم. وقد تعرضنا للكلمات والألفاظ وما يحتاج إلى بيان في هذا الحديث والآن نستعين بالله عز وجل ببيان بعض المسائل والقضايا والفوائد المستنبطة من هذا الحديث وقبل أن نبدأ في هذه المسائل المستنبطة من الحديث سبق اللسان الأخ محمد قبل الدرس قبل الماضي فقال بسم الله وعلى بركة رسول الله وهي سبق اللسان بلا شك وإلا الواجب بسم الله وعلى بركة الله وهكذا أراد لكن بما أننا في جو الحديث وجو ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سبق اللسان إلى ذلك وسبق اللسان جار على الألسنة كثيرا كما يسبق القلم أحيانا بالكتابة وكما يسبق الخطوة تسبق وأحيانا حتى الإنسان في القرآن قد يعني يسبق لسانه بدل قال يقول بدل ووفاء وهذه كثيرة ولا ضير في ذلك إن شاء الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا الحديث نعود إلى حديثنا هذا الحديث كما نقل عن بن دقيق العيد رحمه الله في أهمية هذا الحديث فهو فهو كالأم للسنة وهذا أيضا اللي سأل عنه الأخ الجزائري درس الماضي ونبهني أحد الإخوة لنقل دقيق لنقل الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله وهو أيضا هذا النقل نقلته في كتابي الذي بين يدينا الآن فهو ليس أم السنة كما قل لكن كالأم للسنة كفاتحة الكتاب سميت أم القرآن ويظهر أن الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله ذكر هذا لما يشتمل عليه هذا الحديث من بيان مراتب الدين العظيمة كما سيأتي ندخل في المسائل الآن المسألة الأولى أو الحديث فيه مسائل كثيرة فنقسمه إلى وحدات كبرى من أجل أن نلم هذا الحديث من أطرافه الوحدة الأولى منهجية التعلم منهجية التعلم فهذا الحديث مما علمنا فيه جبريل عليه السلام منهجية التعلم ولما نقول منهجية التعلم نعني الطرائق التعلم الصحيحة وآداب التعلم فهو فجبريل عليه السلام هنا ذكر لنا بعض هذه أو بعض معالم هذه المنهجية مما ذكر في هذا الحديث حسن الهيئة حسن الهيئة ونلاحظ أنه قال في الحديث شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، مما يدل على أن طالب العلم لتعلمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو للقرآن أو لأحكام الدين الأحكام الحلال والحرام أو غيرها ينبغي أن يكون متهيئا بالنظافة الظاهرة كما هو متهيئ بالنظافة الباطنية فكما نظف قلبه واستعد لطلب العلم وهيئ ذهنه فكذلك ظاهره يتهيئ لذلك نلاحظ والمجتمع مجتمع المدينة وكان كثير منها يرد عليها من البادية ونحوهم ممن يظهر عليهم أثر السفر وأثر السفر معلوم يظهر على الثياب وعلى الشعر وعلى جسم الإنسان وحركة الإنسان وتعب الإنسان لكن جبريل عليه السلام جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر مما يدل على أن ثيابه نظيفة بيضاء وشعره أسود لم يثر عليه أثر السفر يعني ليس عليه غبار ولم يكن متسخا وإنما متنظف إذا هذه المسألة الأولى في التعلم يكون طالب العلم يهيئ نفسه بنظافة ظاهره كما نظف باطنه كما نظف باطنه هذه المسألة الأولى في منهجية التعلم المسألة الثانية في منهجية التعليم الجلسة جلسة التعلم نلاحظ في الحديث قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فهذا يعطي أن طالب العلم لا يجلس جلسة مبالي لا يجلس جلسة الغير مهتم بل يجلس الجلسة التي يظهر فيها اهتمامه طلب العلم فيتعلم بعد أن هيأ ذهنه يتهيأ في جلسته كذلك بعد هذه الجلسة الإصغاء فهذه الجلسة تدل على حسن الإصغاء فالمتعلم ينبغي أن يفهم منه المعلم أنه مصري لما يقول مصري لما يتحدث به وهذا الإصغاء بلا شك يفيده في تلقي هذا العلم فيفهم المراد فهما سليما وهذا للأسف عند بعض طلاب العلم في المدارس وفي المساجد وفي غيرها لا يهتم الاهتمام الكبير لا يصغي وكذلك في بعض المجالس عندما يتحدث حد المتحدثين فتجد النقل عن الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال ولأنه لم يستمع الاستماع المطلوب ولم يصغي الاصغاء المطلوب فتجده ينقل النقل الخاطئ كذلك إظهار الحرص إظهار الحرص لما يأتي الإنسان متهيئ متنظف يصغي إصغاء جيد يجلس جلسة مستعد للتعلم فهذا ينبئ عن الحرص الشديد لهذا العلم فيستصغر لمعلمه ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما كان وهو صغير بعدما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى كان يذهب إلى أمكن بعيدة ليسمع مسألة من المسائل فمرة من المرات كان ذاهب عند زيد بن ثابت لأن زيد بن ثابت اشتهر بإيش؟ ها؟ بالفراض اشتهر بالفرائض فكان يذهب إلى زيد ليتعلم منه بعض المسائل الفرادية. فكان جالس عند الباب والشمس شديدة حارة حتى خرج زيد بن ثابت واستغرب مجيء ابن عباس رضي الله عنهما وقال ألا يعني قال ما معنا لما لم تطرق الباب لما لم تخبرني لما لم يعني تعطيني خبر من أجل أخرج لك قال لا وما يعني هذا واجبي بما معنا هذا واجبي أن أجلس وانتظر حتى تخرج أنت المعلم أنا المستفيد فخرج زيد بن ثابت رضي الله عنه وأمر ابن عباس أن يركب الناقة فرفض ابن عباس ولم يتحرك حتى ركب زيد بن ثابت ومسك بركاب الناقة وقال كذا أمرنا أن نقدر علماً أنا وإذا كان الطالب يريد أن يستفيد في الصغر فلا بد واللي ويظهر أثر هذا العلم في الكبر لا بد أن يتهيأ هذا التهيؤ ويستصغر لمعلمه من معالم المنهجية هذه السؤال والعلم لا يستظهر بمجرد الشرح دائما ولذلك كان كثير مما يعني ذكر أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق السؤال فالسؤال سبيل من سبل التعلم ولذلك يقول مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله ورضي عنه يقول لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر فالذي يستحي عن السؤال لا يتعلم يتعلم شيء قليل بما يسمع لكن قد يصل إلى ذهنه ولا يفهم هذه المسألة أو قد لا يستوعبها أو قد يكون لها ملحقات ونحو ذلك فيسأل عما أشكل عليه ولذلك كان الصحابة يبادرون لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولما نزل قوله سبحانه وتعالى تسألوا عن الشائن تقدى لكم تسؤكم ظنوا الإحجام عن السؤال فكانوا يفرحون إذا أتا أحد من خارج المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم هنا جبريل عليه السلام أراد أن يعلم الأمة كلها أن السؤال طريق العلم ولذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله عن المهمات فالسؤال طريق من طرق التعلم طريق من طرق التعلم والله سبحانه وتعالى ندب إلى ذلك فقال أسألو أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون فالسؤال طريق من طريق من طرق التعلم فإذا منع الحياة أو منع الكبر من السؤال فلا يأخذ هذا المتعلم علما وفيرا كذلك من معالم منهجية التعلم كما في هذه كما في هذا الحديث بعد السؤال السؤال عن المهمات الكبرى لذلك جبريل عليه السلام كان أم ماذا سأل فعلمنا ما الذي يسأل عنه وما الذي لا يسأل عنه الذي يسأل عنه ما ينفع الإنسان في دنياه وفي آخرته لذلك سأل جبريل عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان فلما سأل عن موعد الساعة ماذا أعجاب النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولو كان في السؤال عنها كود الساعة عام 2000 عام 3000 عام 4000 لا, لا ينفع عمر الإنسان المحدود إذا توفي قامت قيامته ودخل في عالم الغيب ودخل في عالم الآخرة فليالك جبريل عليه السلام علمنا ما الذي نسأل عنه وهو المهمات التي نستفيد منها في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الأخروية فلما سأل عن الساعة لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بإعلم من السائل لكن لما سال عن علاماتها عن أماراتها أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه لأن في هذه العلامات إحياء لإيمان الإنسان إحياء لما يدفع الإنسان للعمل لآخرته كذلك في منهجية التعلم أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم فالإجابة على قدر السؤال وبما يلم شعث السؤال أحيانا يقول لك الإنسان يعطيك سؤال كيف أحج الحج لو أخذته بدقائقه كم تأخذ في الزمن كم حوالي أكثر من أربعة سبع نعم على الأقل أسبوع لكن هذا سائل أمامك ووراءه مجموعة من الناس سيسألون يقول لك كيف أحج تعطي المهمات كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعطي المهم في السؤال فلما سأل عن الإسلام أعطاه الخمسة الأركان الخمسة, الخمسة, الخمسة ما فصل في الصلاة لم يفصل في الزكاة في الحج في الشهادتين في الصيام الواجبات الأخرى مع أنها داخلة في الإسلام ولا لا بلع. نعم بلى داخل في الإسلام ولذلك كذلك عن الإيمان إذا السؤال أحيانا يكون كبير فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المعلم أن يلم شعث السؤال بالجواب المفيد لذلك الدين كله في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عن هذه الأسئلة كذلك من معالم منهجية التعلم المأخوذة من هذا الحديث الحرص على ظهور الحقيقة كيف يكون هذا عندما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر أتدرون من السائل ماذا قال عمر الله رسول أعلم فلذلك الإنسان إذا سئل سواء كان عالما أو طالب علم أو, أو متعلم أو أي كان إذا سئل عن شيء يقول وهو لا يدري لا أدري ولذلك الإمام مالك يقول لا أدري نصف العلم فلا الإنسان يدخل عليه الشيطان ليجيب عن كل شيء ولذلك تجد كثير من الطلاب أو من المجالس عندما يطرح سؤال تجد كثير من الناس يسارع في الجواب وهذا في خطورة إذا كان لا يدري وأجاب حتى لو أجاب بصواب يكون تكون إجابته خاطئة لأن من بعها على غير علم أحسنت أمن بعها عن غير علم فلذلك يتعود الإنسان لا أدري فإذن أن عمر رضي الله عنه قال لا أدري مع أنه يقول بينما نحن جلوس عند النبي يعني هذا العدد كثير بينما نحن جلوس فلذلك قال وفي مجمع من الناس فيتعلم الإنسان هذا من منذ مرحلة الطلب حتى لا يغلب عليه الكبر ويدخل عليه الشيطان ويقول أن الناس يقولون أن فلال يعني كيف لا يدري عن هذه المسألة وهذه المسألة يعرفها الصغير أو يعرفها الكبير لا فوق كل ذي علم عليهم هذه بعض المعالم في منهجية التعلم نعم أحسن الله إليك فضلت الشيخ مثلا فضلت الشيخ أحد الطلبة عنه سمع من شيخه أحد المسألة وحكم حكم مسألة نعم هل يطرحها مثلا على السائل يقول لا يروي فإذا سئل في مجلس مثلا لا يجيب يقول الجواب كذا يقول سمعت الشيخ فلان أجاب بكذا ربما يكون جواب لسؤال خاص ربما يكون بحيث لا يعني ينسب هو إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعلم لم يتعكد وإنما يقول والله أنا كنت حاضر مجلس العلم ولا كنت حاضر سمعت في الإذاعة سمعت في الدرس الفلاني وهكذا هذه أو هذه الوحدة الأولى من وحدات هذا الحديث ننتقل للوحدة الثانية الوحدة الثانية هي في لب الحديث وهي في الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أسئلة جبريل بيّن أصول هذا الدين فالدين مراتب المرتبة الأولى الإسلام والمرتبة الثانية الإيمان والمرتبة الثالثة الإحسان إذن هي اجعلونا نجعلها ثلاث دوائر الدائرة الكبرى الإسلام هذه الدائرة الكبرى تمثل ماذا؟ الأعمال الظاهرة أحسنت الأعمال الظاهرة الدائرة الأولى تمثل الأعمال الظاهرة ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الثاني أن تقيم الصلاة الثالث أن تؤتي الزكاة الرابع أن تصوم رمضان الخامس أن تحج بيت الله الحرام لا استطعت إلى ذلك سبيلا إلى هذه الدائرة الأولى الأعمال الظاهرة الدائرة الأخص الأكثر خصوصية الإيمان والإيمان يمثل ماذا الأعمال الباطنة الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر خيره وشره كل هذه أعمال باطنة لكن يظهر أثرها على الجوارح فالإيمان بالله يظهر أثره على الجوارح ولذلك كان أخص كان أخص الدائرة الثالثة وهي أخص من الدائرتين ما هي الإحسان والإحسان كما عرفنا في الدرس الماضي أنه الاتقان ويمثل الإحسان أعلى درجات الدين أعلى درجات عبودية الله جل وعلا كما يمثل أعلى درجات التعامل بين الإنسان وبين الخلق بين الإنسان وبين الخلق كما بينا في الدرس السابق إذن الدين ثلاث مراتب مرتبة الأولى وهي المرتبة الواسعة تمثل الأعمال الظاهرة المرتبة الثانية تمثل الأعمال الباطنة, الباطنة, الباطنة المرتبة الثالثة تمثل قمة العبودية إذا وصل الإنسان إلى أن يستشعر في عبوديته أن الله يراه وصل إلى درجة عليا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نرجع للدائرة الأولى الإسلام الذي يمثل الأعمال الظاهرة وهذا الإسلام الذي يمثل الأعمال الظاهرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة إلى آخر الحديث يعني أن تستسلم وتنقاد لله عز وجل فتخلص هذه العبادات لله سبحانه وتعالى وهذه الأركان هي الأسس هي الأسس وإلا فالأعمال كثيرة مثل بر الوالدين صلات الأرحام التعامل بالأخلاق الفاضلة مع الناس الصدقات الإنفاق بأنواع الإنفاق أعمال كثيرة العمر يعني عمل الخير من من يعني بأنماطه المتعددة فالإسلام إذا شعب ولذلك كثيرة ولذلك اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسس لعلها شيء تأتي معنا في حديث ابن عمر بعد نعم وسأتين تفصيلها في حديث ابن عمر حذرت المر... نل... نأتي للدائرة الأخص وهي الإيمان بالله الإيمان وأركانه الستة الإيمان بالله عز وجل يتضمن بقية إذا آمن الإنسان بالله آمن بما جاء بما, أنج... بما جاء من عند الله عز وجل وما جاء من عند الله هذه الإيمان لكن هذه الأسس يعني أركان الإيمان أركان الإيمان وعرفنا ما, ما تشمل عليه تشمل عليه هذه الأركان في الدرس السابق كذلكم الدائرة الأخص الإحسان والإحسان كما أشرت هو يمثل الدرجة العليا من العبودية وهو درجتان الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى تستشعر أنك ترى الله سبحانه وتعالى فإذا صلى كذلك فإذا زكى كذلك فإذا صام كذلك وهو يبر والدي كذلك وهو يحج كذلك وهو يطلب العلم كذلك أي عبادة من العبادات يستشعر أنه يرى الله جل وعلا الدرجة الثانية الاستشعار الآخر أن الله يراك أن الله يراك وتذكرون مثلنا بماذا ولله المثل الأعلى بمن سيخاطب مسؤولا من المسؤولين فكل جوارحه ومع ذهنه أمام هذا المسؤول يعرف كلماته يعرف ما يأمره به يعرف ما يوجهه فإذا استشعر الإنسان أنه أن المسؤول أنه يرى المسؤول والمسؤول يرى هذه درجة عليا فإذا استشعر وهو يخلص المعاملة وهو يقوم بالعمل أن المسؤول يعرف ماذا يقوم به هنا إذن أخلص أعطى ما عنده ولله المثل أعلى فال لا مانع منها فلذلك في عبودية الإنسان لربه في هذه الحياة إذا وصل إلى هذه المرحلة وصل إلى القمة وصل إلى القمة في مسألة قبل أن نغادر هذه الأركان المراتب أن الدين مراتب فهو يزيد وينقص ولذلك المصلي قد يصلي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج صلاته له ربعها له نصفها له ثلثها عشرها كذلك كما ذكرنا في تعريف الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقصه بالعصيات كذلك هو درجات فالاعمال الظاهرة الدرجة الأولى الدرجة الأعلى الإيمان الأعمال الباطنة الدرجة الثالثة قمة العبودية إذا كما في هذا الحديث إذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فأخذ هذا التعريف أخذ هذا التعريف لكن لو قال إنسان أنا مؤمن يدخل فيه الإسلام أو لا يدخل, يدخل. إذا قال أنا مسلم يدخل ولذا قال العلم إذا اجتمع افترق إذا اجتمع في اللفظ افترق في التعريف يعني كما هنا في هذا الحديث وإذا افترق في اللفظ اجتمع في المعنى في التعريف اجتمع في المعنى نعم تفضل كان العمل مستوفي جميع الشروط لكن ليس في ليس أحد مرتبيل إحسان كأنك ترى أو كأن كأنه يراك هل العمل يقبل أم يقبل لكن يعني درجة أقل كما أن المسلم يوم القيامة يحاسب على أنه مسلم لكن أقل من المؤمن ويقال سبحانه وتعالى في الأعراب ماذا قال ها؟ آمننا قل لم ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا لأنه لم يتمكن الإيمان في قلوبهم إنما هم يعملون بالأعمال الظاهرة إنما هم يعملون بالاعمال. الظاهرة لكنهم يحاسبون على أنهم مسلمون وإلا كفار مسلمون ويأخذون درجة في الجنة لكن ليست درجة المؤمن الذي تمكن الإيمان في قلبه الذي تمكن الإيمان في قلبه نعم مما يفيده الحديث في هذه الوحدة وحدة مراتب الدين أن الله سبحانه وتعالى مطلع على أحوال العباد لأنه يقول إن لم تكن ترا فإنه يراك فالله سبحانه وتعالى مطلع على أحوال العباد ويعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وسيحاسب على كل صغيرة وكبيرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والذرة أصغر شيء فلا يحقر الإنسان من المعروف شيئا ولو كان قليلا فسيجده عند الله ولا يستصغر من المعاصي شيئا ولو كان قليلا فسيجده في صحيفته يوم القيامة عند الله عز وجل لذا يحرص المسلم على أي فعل من أعمال الخير ليجده عند الله سبحانه وتعالى ويحذر من أعمال الشر هذه الوحدة الثانية أما الوحدة الثالثة فيما يتعلق في الساعة والساعة المقصود بها يوم القيامة ويوم القيامة يوم مهول قال عنه سبحانه وتعالى يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم ولكن عذاب الله شديد فالساعة أمرها شديد فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وآبيه وصاحبته وبنيه يوم لا تملك نفس لنفس شيء فإذا نفسي نفسي فالساعة أمرها مهول لذا لأهميتها سأل عنها جبريل المساعة يعني ما موعد الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلى من السائل فإذا قال ما مراتها قال نعم أجيب الآن أن تلد العمة ربتها وأن ترى الحفات العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ويبعث الناس بهذه الحالة حفات عرات غرلا بهما كما جاء في الحديث الآخر عائشة رضي الله عنه تتعجب من هذا الأمر قال الأمر أعظم من ذلك الأمر أعظم من ذلك إذا السؤال عن الأمارات السؤال عن العلامات لأجل أن يستعد الإنسان فيفيد الحديث أن الإنسان يبحث عن الأمارات, الأمارات والعلامات الدالة على الساعة فإذا عرفها وتعلم حينئذ كان هذا حافزا للنشاط, للنشاط والعمل والجد فالأمر إذن سيستعد أما السؤال عن الساعة عن موعدها فلا يفيد لماذا لأن إذا مات الإنسان قامت قيامته انتقل إلى قبره ويبدأ الاختبار في الجولة الأولى في القبر من ربك ما دينك من نبيك وللألك الإنسان الذي يبحث عن دقائق الأمور ما لها لازم هذه الأسئلة الثلاثة التي ستسأل عنها في القبر من ربك ما دينك من نبيك فإذا هذا السؤال إذا بدأ بهذه الأسئلة أو وصل الإنسان إلى هذه المرحلة مات ويسأل قامت قيامته إما في عذاب وإما في نعيم إما في عذاب وإما في نعيم إذا يسأل عن الشيء المهم الذي يحفزه للعمل والنشاط من علامات الساعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاشتغال على بالدنيا التطاول بالعمران ولذلك هذا في إشارة إلى أن الناس عندما يتطاولون في دنياهم يحذروا عندما يتطاولون في دنياهم يحذروا والإنسان أيضا عندما يرى الناس يتطاولون يحذر يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. كذلك من العلامات أن تلد الأمة ربتها أن تكون الأمة كما عرفنا في الدرس السابق سيدة أمها وهذا فيه أو فيه إشارة إلى فساد الزمان فيه إشارة إلى فساد الزمان بكثرة العقوق ونحو ذلك هذه من الوحدة الثالثة نختم هذا الحديث قبل أن نستمع إلى الأسئلة وقبل أن ننتقل للحديث الآخر بفائدة مهمة وهي أهمية الدعوة إلى الله عز وجل وأن على الداعية هذه النقطة المهمة وأن على الداعية أن يهتم بما يفيد الناس عموما في دينهم ويتحدث عن ذلك ويردد مثل هذا الكلام ماذا يهم الناس في عقيدتهم في صلاتهم في زكاتهم في حجهم في صومهم في إيمانهم بالله عز وجل فيما ينفعهم في الدنيا فيما ينفعهم في الآخرة بما يقيم عليه حياة الناس والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان منهجه في دعوته عندما بعثه الله سبحانه وتعالى كان في البداية يطلب من الناس لا إله إلا الله قال يا عم قل لي كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله إذا نبدأ بالأسس ولذلك هنا جبريل عليه الصلاة والسلام يعني بدأ معنا أو بدأ بالأسئلة في الأسس الإسلام الإيمان الإحسان الذي يهم الناس ما دخل في الجزئيات التي قد لا تهم كثيرا أو قد تهم طرف من الناس وبعض الناس لا تهمه أو فئة من الناس وفئة أخرى لا تهمهم لكن هذه تهم كل مخلوق من الناس فلذلك ينبغي على الداعية أن يهتم بما يصلح حال الناس ولكل مقام مقال فلا شك أن الأسس الاعتقاد ثم معاملة الناس مع ربهم في عباداتهم ثم معاملتهم للخلق لعلنا نكتفي بهذا فيما يتعلق بهذا الحديث وإن كان هناك أسئلة وإلا ننتقل للحديث الآخر طيب الشيخ في أسئلة هنا في القاعة لعلنا يا شيخ نقسم أسرة الأيميل إلى الـ الـ الـ الوحدات الثلاث التي وردت معنا في الحديث فيما تعلق بمنهجية التعلم والتعليم من حادثة النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل هذا سؤال الأخت طالبة الجنان تقول من السعودية إذا كان هناك أمر اختلف العلماء في حكمه فمنهم من حرمه ومنهم من أجازه وسئلت عن حكمه فهل أذكر كل, كل الحكمين للسائل أم يكتفي أو أكتفي أن أذكر الحكم الذي أراه أسلم هذا السؤال الأول نعم السؤال الآخر من حنان من الكويت تقول هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا سطان من السعودية يسأل إذا سمعت إجابة من شيخ موثوق وسئلت نفس السؤال هل أجيب أو أقول لا أعرف نعم ثم سؤال أحمد من السعودية يقول هل تعتبر جلسة جبريل عليه الصلاة والسلام قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهل تعتبر بذلك سنة نعم بالنسبة للسؤال الأول في منهجية التعلم فيما يتعلق بالخلاف هل يذكره المجيب أو لا تختلف الأحوال وأطلب من الأخوة الحاضرين والمشاهدين جميعا ينتبهوا لهذه المسألة الدقيقة لأنها كثيرة في حياة الناس لا شك أن أولا أمر الخلاف بين أهل العلم الخلاف في الفروع فيما يسميه الفقهة في الفروع وليس في العصول أمر الاعتقاد يجب أن لا يكون فيه خلاف وأمر الاعتقاد المبني على أركان الإيمان فيأخذ في مذهب آل السنة والجماعة الذي تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفاء الراشدين وعن سلف هذه الأمة الصالح فلا يجري فيه الخلاف أما الخلاف في المسائل الفرعية فهذه ورد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت الأمة بحسب ما سمعوا ما سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهادهم بحسب قوة استنباطهم من الدليل بحسب خلاف بحسب يعني ما فهموه من هذا الدليل بحسب ما وصل إليهم في الخلاف في صحته وعدم صحته لذلك اختلف على آل العلم وجاءت المذاهب الأربعة وجاء غيرها من المذاهب من هذه المنطلقات. إما الاختلاف في صحة الحديث وضعفه إما الاختلاف في وصول الحديث إلى هذا العالم وعدم وصوله إما الخلاف في الاستنباط وقوة الاستنباط من الدليل وعدمه فيستنبط فلان ما لا يستنبط فلان وهكذا وغيرها من الأسباب إذن الخلاف حصل بين العلم ولا زال قائما فيرجح فلان من المتأخرين قول القول الأول ويرجح فلان القول الثاني إذا كان السؤال على طريق التعلم فلا بد من ذكر الخلاف يعني نحن في قاعة علمية ونسأل مثلا عن قضية اختلف فيها العلم. هل يتوضى من لحم الإبل أو لا يتوضى مثلا هل زكاة الحلي, الحلي المستعمل بالنسبة للمرأة يؤدى الزكاة عليه أو لا هذه مسائل فرعية اختلف فيها للعلم طيب أنا إذا كان هذا هذه المسألة وردت في قاعة علم وفي تعليم في المسجد في مثل هذا المكان في في المدرسة ونحو ذلك فلا بد من ذكر الخلاف والدليل وما يرجحه وما يرجحه على العلم فيقرر رجح القول الأول الأحناف أو المالكية أو الحنابلة أو الشافعية أو نحو ذلك والقول الثاني كذلك ثم ما يرجحه الطالب العلم أو المعلم إذا كان في محل إيش الإجتهاد التعلم الإجتهاد أما إذا كان المسألة فتوى ليس التعلم عام مستفي يسأل يعمل فالمجيب العالم يجيب بما يعتقده دينا بما يعتقده دينا فلا يفصل له لأن التفصيل أن العام لا يهمه التفصيل ولا يستوعبه فلذلك يجيب بما يعتقده دينا طيب ننتقل للمسألة الأخرى إذا عرفت أن فلان من المشايخ أو من أهل العلم أجاب بجواب والشيخ الثاني أجاب بجواب أنا أتبع من؟ نعم من عنده جواب؟ في أكثرهم تقوى وعلم عند من؟ أكثرهم تقوى عند من؟ عند المقلد احسنت يعني عند السائل عند السائل انا أسأل اذا قال للشيخ فلان شيخ فلان ايهم اقرب الى نفسي ايهم الذي ارى انه اعلم الذي ارى انه اكثر توقا اتبعه معنى ذلك انني احذر اتباع هواي قد الجواب الثاني هو الذي يناسبني يعني اتوضى من لحم الابن او ان لا اتوضى مثلا قد يناسبني ان لا أتوظى. لا أكرر الوضوء لا ما أتبع هواي ما أتبع مزاجي ما أتبع أتبع الفتوى لأنني أثق بعلم هذا العالم أو أقدمه على غيره وعندي أنه هو الأقرب ولو أجاب بالإجابة التي لا تناسب هواي ولا رغباتي ولا مزاجي إذا نلخص الجواب على هذا السؤال أمر الاختلاف في الفروع وليس في الأصول الفروع اختلف فيها العلم أسباب ذكرتها إذا كان المجال مجال تعليم فأذكر الخلاف وأرجح إذا كنت من أهل الترجيح إذا كان السؤال لفتوى ليعمل السائل فيسأل من يثق بدينه ولو اختلف معه ومن يثق بعلمه وورعه ولو اختلف معه غيره من الناس أما السؤال الثاني قول الله ورسوله علم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه يعني إذا الأول أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه الموجود جل وعلا ولذلك لا كانت تقال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا أما الآن فنقول الله أعلم السؤال الثالث يعني هل أجيب وأنا لا أعلم إنما سمعت الإجابة هذه إذا كرتها الشرح فمن يتذكر الجواب؟ آه ماذا يقول المجيب؟ نعم ينسب إلى نفس الشيخ الذي سمع منه الفتوى نعم إذا سمعت سؤالا هو نفس السؤال الذي سمعته في مجلس فيه الشيخ فلان فأقول أنا كنت جلست في مجلس فيه الشيخ فلان وأجابني كذا لماذا؟ لأنني أنا لا أعلم منزع الجواب يعني أصل الجواب الدليل الذي أجيب من خلاله فلا أنسب إلى الله ما لا أعلم إلا عن طريق فلان أقول أن الشيخ فلان عجاب بكذا ولا أقول ذلك أيضا إلا إذا كنت متأكد التأكد الكامل من صحة نقلي الجلسة جبريل عليه السلام وهو السؤال الرابع عليه السنة هل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعترض على شيء فمن أقره فهذه الجلسة جلسة يعني إذا جلسها الإنسان من باب الأدب والتأدب للعالم فتعتبر سنة ويؤجر عليها لكن ليست هي الجلسة الأولى والأخيرة يعني ما في جلسة غيرها لا كل جلسة تنبأ عن احترام وتقدير لمجلس العلم فهي سناء إن شاء الله نعم. طيب الشيخ لعلينا ندخل الحديث الثالث طالبا الوقت ونذكر سادة المشاهدين أننا سنستقبل أسئلتهم حية على الهواء بعد ثلثة ساعة من الآن أنا أفضل أن لو, لو كان في أسئلة على الحديث السابق نأخذ خمس يعني فيما يتعلق بالإسلام ولعل هذا سيشرح الحديث الثالث الشيخ طيب لأنه كان كذلك نعم. نعم. نعم فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم أجمعين الحديث الثالث من أحاديث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 هذا الحديث كما سمعنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخل بني الإسلام على خمس شادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هذا الحديث أخرجوا البخاري ومسلم فهو حديث متفق عليه وعرفنا أن الحديث المتفق عليه هو ما رواه البخاري ومسلم عن طريق صحابي واحد ما رواه البخاري ومسلم عن طريق صحابي واحد ولو اختلف اللفظ ما دام أن المعنى واحد ما دام أن المعنى واحد نلاحظ في هذا الحديث أنه قدم الحجة على صوم رمضان وهذه إحدى الروايات وهناك رواية أخرى على تقديم صوم رمضان على الحج تقديم صوم رمضان على الحج وهذا التقديم يدل على الدقة النقل على دقة نقل الصحابة رضوان الله عليهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ضير في هذا التقديم لأن لأن هذين الركنين كليهما ركن من اركان الاسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام بني فعل ماضي للمجهول مبني للمجهول فعل ماضي مبني للمجهول بني الاسلام والاسلام نائب فاعل والاسلام نائب فاعل وبني معناه اسس اسس الاسلام يعني الاسلام يقوم على اسس هذه الاسس هي الاسس الخمسة هي الأسس الخمسة بني الإسلام على خمس يعني خمسة أو وفي رواية أيضا خمسة وفي رواية خمسة والمقصود خمس دعائم أو خمس أسس شهادة أن لا إله إلا الله إذا قلنا شهادة هكذا بالجر معناها إيش في منجات العراب بدء من خمس ويجوز نقول شهادة على إيش الامتداء الاستئناف يعني هي شهادته هي شهادته وخبر لمبتدأ محذوف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان شهادة لا إله إلا الله الشهادة في الأصل هي التصديق هي التصديق والمراد هنا في هذه الشهادة الإقرار والتصديق مع القيام بحقها مع القيام بحقها. بحقها الإقرار والتصديق مع القيام بحقها ما الدليل على قولنا مع القيام بحقها آه. الدليل على ذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فإنهم أطاعوا لك بذلك فالطاعة هنا تعني الانقياد والاستسلام مع الإقرار والقيام بمقتضاه فلذلك معناها هنا مع التصديق مع العصل الشهادة في الأصل قلنا التصديق مع التصديق هنا القيام بحقها وسيأتينا حديث خاص بذلك شاهدت لا إله لا إله كما قال أهل العلم لا نافية لا تنفي جميع الآله تنفي جميع الآله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإلا الله استثنى من هذا النفي فمعنى أن نثبت أن هناك آله هو الله سبحانه وتعالى لكن قال أهل العلم هنا معناها لا معبودة بحق إلا الله لماذا أتينا بحق هذه نعم لأنه يوجد آلهة ليس المقصود نفي وجود الآلهة فالآلهة موجودة الناس مع طول الزمان يعبدون غير الله يوجد آلهة إذا المقصود بلا إلهة إلا الله يعني لا معبودة بحق إلا الله سبحانه وتعالى وأن محمدا رسول الله هذا إثبات لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عند الله هذه الرسالة هذا الإثبات ماذا يعني؟ يعني عدة أمور الأمر الأول التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم تصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وأنه نبي مرسل من عند الله عز وجل هذا واحد أيضا تعني تنفيذ أوامر محمد صلى الله عليه وسلم تنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر الثالث اجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم الرابع ها تصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الخامس <تصفيق> نعم ألا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام السادس <تصفيق> <تصفيق> هذا قلنا أنه رسول من عند الله نعم قلنا السادس محبته عليه الصلاة والسلام محبته عليه الصلاة والسلام أنت تؤمن بأنه رسول الله وتبغضه هل يمكن هذا لا ولذلك قال لا يمنو حتى يكون هواه تبع لما جئت به وفي حديث عمر قال والله إنك أحب إلي يا رسول الله إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى من نفسه قال والله إنك أحب إلي حتى من نفسي قال الآن يا عمر إذا مقتضى أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام تشهد لو بذلك لابد أن تحبه وأن تقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة الوالد والولد والنفس والناس أجمعين هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول أن محمدا رسول الله قالوا أن تقيم الصيام ويقام الصلاة لماذا لم يقل أن تؤدي الصلاة نعم عن طريق المعرفة. أن يقيمها في وقتها، و... وأن ولا يفرط ويقوم بشروطها واركانها, بشروطها و... واركانها, واجباتها, واركانها واجباتها, واجباتها, واجباتها، وما استطاع من من مستحباتها. إذا قال إقام الصلاة لأن إقامة الصلاة غير تأدياتها قد يؤديها الإنسان لكن يخل بها لكن قال لا بد أن تقيمها وإقامتها بمعنى أن تقيمها بشروطها واركانها وواجباتها وتؤديها في وقتها ثم ما يستطيع الإنسان من المستحبات التي تفعل الصلاة قال وأن وإيتاء الزكاة بأن تؤتي الزكاة والزكاة وأعفوا الصلاة لم نعرفها الصلاة في الأصل هي الدعاء هي الدعاء وهي في الاصطلاح الشرعي المقصود بها أقوال وأفعال يتعبد الله بها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم هذه الصلاة ولا أحكام في عدد ركعاتها وأوقاتها ليس هذا مجال تفصيله قال وإيتاء الزكاة إيتاء الزكاة إعطاء الإيتاء الإعطاء والزكاة العصل هي النماء والزيادة والتطهير أنما المعنى زكا يعني نمى طهر زاد فلا تزكوا أنفسكم يعني فلا تطهروها فلا زكى الزرع إذا نما، زكى الزرع إذا نما، والزكاة في الاصطلاح ما هي حق حق مشروع جيد نعم حق مخصوص في مال مخصوص حق مخصوص الذي هو النسبة المعلومة التي يخرجها المزكي من ماله يخرجها المزكي من ماله لطائفة مخصوصة ليس لكل الناس وإنما لطائفة التي بينها الله سبحانه وتعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية قال وحج البيت الحج هو في العصل اللغوي القصد والحج في الاستلاح هو قصده بيت الله الحرام في مكة لأداء أعمال مخصوصة وبعض أهل العلم يقول قصد مكة للطواف والسعي والرمي والمبيت بمزدلفة ومنها والوقوف بعرفة لكن لما نقول لأعمال مخصوصة يعني أعمال الحج فنقول قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص والزمن المخصوص وزمن أيام الحج وحج البيت المقصود بيت الله الحرام الذي هو الكعبة وصوم رمضان الصوم في اللغة ما هو الإمساك الصوم في اللغة هو الإمساك والصوم في الإصطلاح هو إيش الإمساك عن الطعام عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الامساق عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقلنا طلوع الفجر الثاني لأن هناك فجر أول والفجر الأول يسمى الفجر الكاذب يسمى الفجر الكاذب وهو الذي يطلع من جهة الشرق على شكل عمود رأسي شكل عمود رأسي. أما الفجر الثاني الذي يسمى الفجر الصادق يخرج على شكل أفقي يعم الأفق من جهة الشرق من جهة الشرق بينهما وقت شيخ بينهما ما يقارب الساعة يختلف باختلاف طول الليل وقصره ولكنه في في الغالب يعني في حدود ساعة زمنية فالمقصود هنا الفجر إيش الصادق الصادق الفجر الثاني الذي هو في الأفق في على شكل أفقي لذلك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس غروب الشمس يكون بماذا بغاب القرص وغيا بالشفق غياب, الشفق؟ غياب القرص غياب قرص الشمس وليس غياب الشفق كان اللي هو الحمرة لأن الحمرة تأخذ وقت تأخذ وقت في يختلف أيضا من طول الليل وقصره أحيانا نصف ساعة أحيانا ساعة لربع أحيانا ساعة فعليه مهم أنه من غياب القرص في الأرض المستوية، في العرض المستوية ما دام يعني غرب القرص عن الأنظار في الأرض المستوية فقد غابت الشمس وأفطر الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر الليل من إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم في هذا الحديث عدة مسائل من أهم المسائل. أن هذا الدين الذي هو الإسلام له أسس وله إيش فروع وأسس الإسلام هي هذه الأسس الخمسة هي الأسس الخمسة هذه المسألة الأولى إذن الإسلام كالبناء له أسس هذه الأسس لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأسس وإذا اختل جزء من الإسلام إسلام هذا الإنسان فلا بد من القيام بهذه الأسس هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن أهم هذه الأسس وباقي الأسس يعتمد عليها هما الشهادتان هما الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه تمثل العمل إيش القلب الذي يظهر أثره على الجوارح يظهر أثره على الجوارح هذا العمل القلبي لابد ان ينطق به اللسان لابد ان ينطق به اللسان وان تعمل به الجوارح لا تقل لا اله الا الله وانت تناقض لا اله الا الله بأعمالك كان تسب الله سبحانه وتعالى او تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه من نواقض لا اله الا الله اذا لابد مع النطق بها أن مع التصديق بها لا بد من النطق بها وعمل الجوارح بمقتضاها فهذه هي مدخل هذا الدين لا بد من هذه المنهاتين الشهادتين كما بينا أن الشهادة الأولى تمثل العبودية الله لا إله إلا معبودة بحق إلا الله والثانية تمثل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبني على التصديق بهذه الرسالة طيب لعلنا يا شيخ بهذا نصل إلى نهاية شرحكم هذه الحلقة بقي لنا نسمح لهذا الدقاء عشان ننهي الحديث طيب معنا بس اتصال من سوريا ولا أحب أن نتأخر عليه يا شيخ. لو تحب نأخذ ثم تواصل حتى لا بس نأخذ البعيد طيب. لا بأس لعل نأخذ اتصال الأخ جمال من سوريا تفضل مرحبا بك أخ جمال السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمة, ورحمة, ورحمة الله وبركاته أخي تكلم الشيخ نعم أخي أن... أن... سأسمعك يا أخي الفجر الكاذب والصادق نعم. ما هو الفجر الكاذب والصادق هل اليوم أظننا اليوم هو الفجر الكاذب أم الفجر الصادق طيب تبقى عندك سؤال ولا بس هذا هون بس ما علي جاء الله يحفظك طيب واصلوني شيخ نعم الفجر الكاذب كما بيناه قبل قليل الذي يأتي في السماء من جهة الشرق على شكل رأسي الأخلق مضج يخرج يدي على شكل رأسي هكذا نراه في جهة الشرق قبل أذان الفجر بساعة تقريبا يخرج مثل العمود أما الفجر الصادق فهو الفجر الثاني يأتي بشكل أفقي يخرج نور نور على شكل لما نقول فجر معناه ظهور فيخرج على شكل نور الفجر الأول الفجر الكاذب لا ينبني عليه أحكام شرعية لا صلاة ولا صيام ولا غيره. الفجر الصادق هو الذي ينبني عليه الأحكام يخرج نور أفقي شع من جهة الشرق هذا الذي ينبني عليه أذان الفجر وينبني عليه الإمساك في الصيام أرجو أنه يتضح إن شاء الله. طيب عليكم تواصلوا شيخ نعم في هذا الحديث من المسائل عظم أمر الصلاة في إقامتها فالصلاة هي عمود الدين فالصلاة هي عمود الدين ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ كفر أو شرك. لمن ترك أمرا من الدين إلا في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة وفي رواية أن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فيدل على أهمية الصلاة على أهمية الصلاة والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن كانت صالحة هذه الصلاة قبلت ونظر في بقية أعماله الأخرى وإن لم تكن صالحة ردت عليه ورد عليه سائر عمله ردت عليه ورد عليه سائر عمله والصلاة هي الفارق كما أشرت بين الإسلام وبين الكفر لذلك يجب على المسلم أن يحرص على هذه الصلاة وأن يؤديها في أوقاتها ولأهمية هذا الأداء في أوقاتها جاء جبريل عليه السلام ليعلم النبي صلى مرة في أول الوقت وصلى مرة في آخر الوقت وجعل الوقت فيما بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية وهذا يدل على أهميتها ومما يدل على أهميتها أنها شرعت في السماء عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم شرع خمسين صلاة حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته إلى أن بلغت خمس صلاوات في الأداء وخمسين صلاة في الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى ولا نطل في هذا فأمر الصلاة عظيم ينبني عليه أمر هذا الدين وهي عمود الإسلام وهي الذي أول ما يحاسب عليه العبد فليتنبه إلى هذا الأمر الثاني أهمية الزكاة وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام ومهما بحث الاقتصاديون وأصحاب الأموال وأصحاب الشؤون الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ونحو ذلك لن يجدوا نظاما أروع ولا أعظم ولا أجل من نظام الزكاة بالنسبة للتساوي بين أفراد المجتمع ثم إن الزكاة تطهير للمال تطهير للمال كما هي تطهير للنفس من الشح والبخل وحب المال والحرص عليه هي كذلك تطهير للمال لأن المال فيه شوائب هذه شوائب أتت من معاملة مشبوهة وأتت من معاملة غير سليمة أو لا يدري عنها المتعامل فلما يخرج الزكاة يطهر هذا المال وسماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا آه إيش سمع النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ المال عندما قال الحسن كخ كخ لما أخذ من تمر الصدقة فإن لا تحل لنا قال محمد لأنها من أوساخ المال فالصدق فالزكاة يعني مظهر واجتماعي مهم بين الغني والفقير يسد حاجة المجتمع ويطهر المال ويطهر النفس وهو شعور أيضا بتقارب المسلم مع أخيه المسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا هذه من عناصر شد البنيان الركن الرابع صوم شهر رمضان وهو شهر في السنة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لتطهر النفس ليتراجع الإنسان من خلال طول العام ماذا عمل لينتبه لنفسه يكون هذا عبودية لله سبحانه وتعالى وليعلم أن هناك من يصوم الدهر كله من الفقراء والمساكين وبالتالي يصل بالصيام إلى تقوى الله عز وجل والخامس الحج إلى بيت الله الحرام والحج يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فهذا يدل على أهمية هذه الأركان ولا يعني الفائدة الأخرى لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الأركان أن ليس هناك واجبات أخرى بل هناك واجبات أخرى بينتها النصوص الأخرى وإنما هذه دعائم وأسس نكتفي بهذا القدر من هذا الحديث ونستقبل الأسئلة طيب. معنا الأخ دلال من السعودية الأخ دلال من السعودية تفضلي ألو، تفضل يا أخي. اعطيني اسمك اللي تكرمت. طيب عبد الرحمن شنابي يا أخي. عبد الرحمن. شنابي. عبد الرحمن. تفضل يا خان عبد الرحمن الله يحفظك. الشيخ اسمعوا السلام عليكم. والسلام السلام ورحمة الله. الشيخ صالح. بالله أنا ما عندي مناخض أنكم تحدثتم عن المنهجية في طلب العلم. نعم. وألاحظ الشيخ أن الكثير من الجامعات الإسلامية التي تدربت العلم الشرعي، إنما هم يخرجون قراء قراء للعلم ولا يخرجون طلبة علم. واحد اهم من اسباب انه الطالب يتخرج من كليات الشرعية وهو لا يحفظ متون شرعية يعني يكون مقرر عليه مثلا البلوغ وزاد المستقنع ومتون كثيرة ويتخرج الاس الطلاب بدون ان يحفظوا او يتم دراسة هذه المناهج فاريد أريد تعليق من الشيخ فالح وكذلك اقترح ان يقوم المشايخ في المملكة بتأسيس كلية شرعية قوية تخرج طلبة علم يعني يكون مقرع عليهم حفظ المتون ويتخرجون بحيث يتم الاعتماد عليهم في, في أمور الدعوة وفي, وفي تفسير الناس بي بي بالوضع القائم الآن والفتن لهذا فما دل أريد تعليق الشيخ على هذه النقطة طيب الأخ عبد الرحمن شكرا لك شكرا لك واضحة. نأخذ الأخ بسام من السعودية الأختن بسلامة السعودية تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام وصل الله. الشيخ اسمعكم اطرحوا السؤالكم. لو سمحت هل يجوزي بس سؤال في مجلس وأنا أعرف الإجابة لكن لست متأكدة منها. لم لست متأكدة من الإجابة. ناس كت ودخل ضمن الساكت عن الحق شيطان أخرس. طيب السؤال واضح سؤال آخر. لا شكرا. شكرا. كثير من أسئلة الأميرة الشيخ فارح. معنى اتصال آخر من فلسطين من معنى؟ إياد الأخ إياد تفضل السلام عليكم مرحبا لك يا أخي الكريم في الحديث الثاني نعم الشيخ اسمعك إياد تفضل نعم أنتلد الأمة ربتها ألا يرد هذا على عملية التجارة الرحم في هذا الزمن؟ طيب سؤال آخر يا أخ إياد شكرا جزيلا الله يبارك فيك أيضا في موضوع أنتلد أمة ربتها أحسى الله عليك يا طالبة الجنان وعدد من الإخوات والإخوة يسأ عن المعنى الذي ورد حالياً أو يكثر في مجتمعنا على حد زعم الأخت طالبة الجلال تقول أن تكون الأم تمشي وراء بنتها في السوق وتلبي احتياجاتها فهل يكون هذا أن الأم أصبحت رب لبنتها نتوقف عن اتصال للحظات ونرجو من إخوة المتصرين تكون الأسئلة واضحة وفي مسائل هذه الحلقة أه نعم أه الأمب السامي شيخ سؤالها أو مداخلة مختصرة نعم أولا نبدأ بمداخلة السيد عبد الرحمن شلبي في منهجية طلب العلم وأن الجامعات الآن تخرج قراء والاقتراح الثاني لا شك أن أي طريقة من طرق التعليم لها إيجابيات ولها سلبيات ولا شك أن أي دار من دور التعليم لا يمكن أن نصل إلى الطموح الذي يريده كل إنسان الجامعات كما أعلم كثير منها مناهجها من حيث المناهج ومن حيث النظام سليم ومنهج سليم لكن المشكلة في التطبيق أحيانا هذا من وجه والوجه الآخر مشكلة في الطالب نفسه فالمنهج أمامهم ولكن كثير من الطلاب لا يهتم الاهتمام المراد في طلب التعليم ولا يعني هذا تزكية لعموم مناهج الجامعات ولكن ما أعرفه عن المناهج الشرعية أن مناهج سليمة وتخرج وخرجت علماء ولله الحمد في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد ولا زالت كليات الكليات الشرعية هي مناهجها هي هي التي خرجت الأوائل وتخرج الآخرون بإذن الله عز وجل لكن المشكلة كما ذكرت في التطبيق من جهة الطالب ومن جهة الوقت والزمن أما اقتراح بكلية شرعية مناهجنا الذي أعلمه أنه قوية شرعية لكن الطموح كما يختلف من إنسان إلى آخر أو طالب علم إلى آخر لكن الذي لديه طموح ودخل مثل كلية شريعة في جامعة الإمام أو في أم القرى أو في الجامعة الإسلامية سيجد خيرا كثيرا بإذن الله والعيب فينا نحن طلاب نريد أن يعني مذكرة يسيرة في آخر الأسلام الفصل ونختبر ون يعني نجادل الأستاذ خفف لا تخفف نكتفي بالمرجع الفلاني دون المرجع الفلاني ونحذف من كذا إلى كذا والزملاء يعرفون السواليف هذه كثير فالاختراح هو موجود يعني عمليا لكن أيضا المشكلة في التطبيق هذا فيما أرى ويحترم وجهات الأستاذ عبد الرحمن أم بسام تقول هل يجوز إذا سئلت هل يجوز إذا سئلت عن مسألة أو إذا سئل في مجلس عن مسألة وأنا غير متأكدة من الجواب أن أجيب وإذا لم أجيب هل أكون شيطان؟ لا الخطر أن تجيبي وأنت غير متأكدة فلا يجيب الإنسان وهو غير متأكد إلا على سبيل النقاش بين طلبة العلم فيقول والله أنا في ذهني كذا لكن هل هو الصحيح وغير صحيح ترى لا أدري فيجيب بما في ذهن أما على سبيل الفتوى فلا يجوز مطلقا ولا يكون من إذا الإنسان ساكت على الحق شيطان أخرص إنما يوجه اسأل الشيخ فلان اسألي فلانة لمن هو أهل للفتوى أه الأستاذ إياد من فلسطين يقول استعان عملية استعجار رحم أقول في هذه المسألة الآن لا أدري لا أعلم فتحتاج إلى باحث وتأمل أزاك الله خير أيضا شيخ موضوع ضعف الأم على مرغبات الأباء نعم عن طريق البريد هل الذي تتبع تتبعها أمها وتمشي أمامها في السوق؟ أقول لو لم يطبق عليه هذا الحديث هذا سوء أدب، لأن من من سوء الأدب أن يكون الابن في الأمام والأب في الخلف كأنه تابع له، فلذلك ننتبه إلى مثل هذه الآداب، ولا أظنها يعني تقع تلد الأمة تربدها ربتها ب. إنما هذا من سوء الأدب الذي يخشى على صاحبته العقوبة نعم نعم الشيخ هل هنا أسئلة يا إخوان عن طريق اللاقة فضلت الشيخ في حديث ثالث نعم في ركن الصلاة نعم من ترك الصلاة متهاونا أو أنه يصلي فرض ويترك فرض هل ينطبق عليه الكفر في الحديث أولا الكفر في الحديث اختلف فيه أهل العلم هل تارك الصلاة يعتبر كافر أو لا جمهور أهل العلم على أنه لا يعتبر كافر ورأي الإمام أحمد في رواية قوية عنه أنه يعتبر كافرا وهو ما يرجحها كثير من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية ومن يعني علمائنا المعاصرين الإمام بن باز رحمه الله وسمحت شيخ بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم أنه إذا ترك الصلاة فقد كفر هل هذا الترك تهاون أو بعمد أو غيره كلام عن إذا تركها تهاونا أما إذا تركها عمدا وجاحدا لوجوبي هذا لا خلاف بينهل العلم إذن إذا تركها جاحدا لوجوبي هذا بإجماع للعلم العلم أنه كفر إذا تركها تهاونا وكسلا هذا هو الذي فيه الخلاف بينهل العلم والصحيح الله أعلم أنه يكفر لأن هذا النص لم يرد في بقية الأعمال لم يرد في بقية الأركان بين, الـ بين الـ الإنسان وبين الكفر ترك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمعنى أنه إذا تركها فقد كفر لكن هل ترك بالكلية ولا يترك وقت ويأتي بوقت قال أهل العلم من ترك وقتا عمدا دخل في هذا الوعيد الشديد من ترك وقت أو لو صلى هذا الوقت لكن صلىه في غير وقته ف يعني الصلاة كما أخبر الله سبحانه وتعالى كانت على المؤمنين كتابا موقوت يعني لها وقت محدد بزمن فالذي يجعل المنبه لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس قصدا كمن تركها بالكلية لذلك يحذر من هذا الوجه طيب. من أسئلة المغرب العربي هذا الأخ ندير يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلت الشيخ حسب ما فهمت أن دائرة الإسلام أكبر من دائرة الإيمان فهل يمكن الإنسان أن يكون مسلما من غير أن يكون مؤمنا وجزاكم الله خيرا سؤال آخر الشيخ يتعلق بهذه الحيثية يقول لماذا لا تكون الدائرة الأوسع هي الإحسان حيث أن كل محسن مؤمن ومسلم وليس العكس هذا السؤال للأخت حنام من الكويت وهذا السؤال الثالث يتعلق من نفس هذه الحيثية منال محمد من مصر تقول هل يعني كل مسلم لا يشرت أن يكون مؤمن وهل كل مؤمن مسلم هل هكذا فهمت بصورة صحيحة نعم. السؤال الأول دائرة الإسلام ودائرة الإيمان نعم قد يكون الإنسان مسلما ولا يكون مؤمنا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الاعراب، لا عراب. لا عراب. وذلك أنه لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، إنما يعملون الأعمال الظايرة. قالوا لا إله إلا الله، لكن لم يتمكن الإيمان يتعمق في قلوبهم، فأصبحوا مسلمين. وكما أشرنا أثناء الشرح بأن يحاسب على أنه مسلم، ويعامل على أنه مسلم في الدنيا وفي الآخرة، ويستحق الجنة، لكن ليست درجته مكدرجات. المؤمن الذي تعمق الإيمان في قلبه وابو بكر الصديق رضي الله عنه لم يفضل الناس بصلاة ولا صيام ولا بأعمال إنما بما وقر في قلبه الأخت حنان تقول أليس الأوسع دائرة الإحسان لا نقول الأوسع نقول أخص نقول الأخص فدائرة الإحسان دائرة في القمة فلو أخرنا بشكل أرمي بهذا الشكل فالإحسان بالقمة قد يصل الناس إلى درجة بعد الرقي في الإسلام فإذا تعمقوا في الإيمان ثم إذا وصلوا للأعلى فهذا هو الإحسان الأخت منال من مصر تقول لا يشترط الإيمان والإسلام ليست قضية اشتراط، قضية تعميق وخصوصية لكن إذا الذي يشترط أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيله لكن إذا تعمق في هذا بلغ الإيمان إذا تعمق واستشعر العبودية بلغ الإحسان نعم طيب الأخ الرحمن من فرنسا يسأل في سؤال الشيخ ملال من مصر نعم هذا جبنا يقول هل التطاول في البنيان يفهم من الحديث أنه حرام وكذلك يسأل ما حكم قول والذي نفس محمد بيده بعد وفاته عليه الصلاة والسلام نعم يعني هل التطاول في البنيان يفهم التطاول في البنيان قال أهل العلم أنه على ظاهره يعني التطاول وبعضها العلم قال إنه إشارة إلى إيش كما ذكرنا سابقا آه الحاضرين <تصفيق> نعم إشارة إلى الاشتغال بالدنيا والالتهاء بها عن الآخرة والالتهاء بها عن فهم الإنسان وهدفه وغايته هو الاشتغال بالدنيا فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فهذا مذموم أو ممدوح مذموم فهذا هو المذموم وهذا هو المقصود في الحديث كما يقول معظف أهل العلم أما قولي في هذه الجزئية الشيخ الاخت رحاب تسأل هل إذا الشخص بنى منزل أكبر من الذي يسكن فيه هل يعد من التطاول لا ليس هذا المباح دائرة الحمد لله واسع المقصود التفاخر في هذه الدنيا نعم. التفاخر ولذلك والت... لفظ الحديث ماذا التطاول يعني هم الإنسان هو الدنيا التطاول فيها فلان عنده أكثر مني فلان عمارته أطول مني فلان بيوته كثيرة وانا لماذا كذا هذا التفاخر هو المحذور هو المحذور وهو المقصود في الحديث الاخر الرحمن يقول لدينا محمد بيد يجوز لأنه قسم بالله عز وجل هو نفس محمد ونفس غير محمد بيد الله سبحانه وتعالى فيجوز حتى ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الأخ محمد من مصري شيخ يسأل يقول أحصل إليك فضلية الشيخ أريد أن تسرد بعض علامات الساعة الصغرى أو العلامات المتبقية ولو باختصار من علامات الساعة ما حصل وقت النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر هذه من علامات الساعة ومن علامات الساعة تسارع الزمن شعور الناس بتسارع الزمن من علامات الساعة التطاول في البنيان ومن علامات الساعة يعني سرعة التقارب الناس فمثل ما نسمى الآن العالم إيش قرية واحدة فهذه من علامات الساعة الصغرى نعم. طيب فيما يتعلق بالإحسان يا شيخ أكثر من سؤال يسألون كيف يكون الإحسان في فنية هذا السؤال ليلى من السعودية سؤال سميرة من المغرب شبيه بهذا سؤال آخر يقول يا شيخ إذا وقفت واستشعرت أنني أمام الله عز وجل في الصلاة حتى كأني أراقب هل أكون بهذه الحيثية حققت معنى الإحسان؟ وهذا السؤال أيضا الشيخ أحصل عليك من المغرب من بل عراس عبد الرقيق يقول كيف نحقق عبد الرفيق يقول كيف نحقق الإحسان وما هي الوسائل المعينة نعم أحسن أما الإحسان في النية كما ذكرت هو الشعور القوي بأداء العبودية بحيث الإنسان لا يعني يرى إلا هذا العمل أمام الله سبحانه وتعالى إذا بلغ هذه المنزلة هو الإحسان لذلك لو حصل عنده ما حصل مثلا في صلاته لا ينتبه إلى ما يحصل إنما انتباهه لصلاته كذلك في شعوره بالزكاة والله مدح فلان وإلا ذم فلان إنما همه الله سبحانه وتعالى هذا هو ال ال ال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى إذا وصل الإنسان إلى هذا وهي مرحلة يصلها الإنسان ليست مرحلة معجزة لا يستطيع الإنسان إذا عمل لها أن لا يصلها لا يصلها بإذن الله عز وجل ولا يكلف الله الناس إلا بما يستطيعونه ويقدرون عليه أما سؤال الأخ عبد الرفيق كيف يقول يقول كيف نحقق حقق الإحسان وما هي الوسائل نعم ما هي الوسائل لتحقيق الإحسان يبدو الموضوع شيخ يعني ما شاء الله واخذ أكثر من سؤال حتى الأخت طالبة الجنانة تقول كيف نصل إلى الدرجة العليا من الإحسان وعبد الرؤوف من ليبيا يقول هل الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه كأنه فسره بالخشية وليس الإتقان أيضا أولا كيف نصل إلى هذه المرتبة بعدة أمور الأمر الأول أمر تربوي هذا الأمر التربوي معناه ندرب أنفسنا شيئا فشيئا من عوامل التدريب العمل الخفي بين العبد وبين ربه فلا يعلم عنك إلا الله ولو كان عملا يسيرا فمثلا أن تصلي الوتر لا يعلم عنك إلا الله حتى أهلك لا يعلمون عنك فوتخشع في هذه الصلاة يعني الآن من تراقب تراقب الله سبحانه وتعالى أن تعطي انفاقا صدقة أو تبرعا لمجال من مجالات الخير لا يعلم عنه إلا الله كما جاء في الحديث من, من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه فبهذا إذا عمل الإنسان عمل خفي يذكر الله يقرأ قرآن يحفظ أي عمل من أعمال الخير والطاعة إذا أخفى فحينئذ هذا عامل من عوامل الرقي إلى والوصول إلى الإحسان العامل الآخر جر أيضا داخل في التدريب بأنك تجرد نفسك عندما يمدح فلان أو يسبك فلان على أمر طاعة فالأمر سيئان نعم تستبشر داخل نفسك لكن تربي نفسك ألا يكون هذا هو الهدف لك دائما وعبدا الأمر الثالث أن تكثر من التأمل في كتاب الله عز وجل خصوصا في آيات عظمة الله سبحانه وتعالى مثل قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره هذا في بيان عظمة الله جل وعلا فأنت إذا عظمت إذا عظم عندك الله سبحانه وتعالى وعظمت خشيته وصلت إلى هذه الدرجة الأمر الثالث جرب نفسك أيضا بين تضارب الأعمال وتعارضها أذن المؤذن وعندك عمل دنيوي أيهما تقدم لا شك أنك إذا قدمت العمل الأخروي عمل الصلاة مثلا أذن المؤذن انتهى مهما يكن من الحال إلا إذا كان يترتب عليه ضرر أو هلاك نفس أو نحو ذلك هذه من المواضع الأمر الثالث الأمر الرابع والخامس الأكثر من ذكر الله اجعل لنفسك حزب كما تجعل للقرآن اجعل لنفسك حزب لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر استشعر ما معنى سبحان الله أنت تنزه الله والحمد لله أنت تثني على الله سبحانه وتعالى وانت تقول الله أكبر الله أكبر من كل شيء من الدنيا بما فيها هنا تصل وعندما تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله في صلاتي لا إله إلا الله في زكاتي في أعمالي في يعني وظيفتي في دنياي لا إله إلا الله في جميع شؤون حياتي هنا تصل إلى المرتبة العليا بإذن الله ونكتفي بها نعم بزاكم الله خير الشيخ طيب سؤالك يا خي دكتور لعل هذا السؤال يكون مهما بعض الأباء يعني يحرصون على أبنائهم في صلاة الوتر وصنان الرواتب يعني بعض الأبناء يحرص أن لا يصلي أمام أهله ثم يأتي الأب يقول له أنت لا تصلي أنا لا أراك فما أدري يعني ما الحل لهذا لا وإذا كانت الصلاة فريضة فهذه لا بد أن تكون في المسجد بالنسبة للرجل أما صلاة في الرواتب لا مان أن يكون تارة وتارة أن يكون تارة وتارة فهي كما نعلم أن السنة أن تكون في البيت سنة الراتبة أن السنة أن تكون في البيت فإذا يعني عملها تارة في المسجد وتارة في البيت لا بأس بذلك وإنما لا يعني لا يكون في خصام مع والده يعني يعمل العمل ولو كان أبوه يراه لا. طيب الشيخ الأخ الغالي من السعودية يقول فضيلة الشيخ هناك من يضيف أركان أخرى لأركان خمسة للإسلام كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف نوفق بينها وبين هذه الإضافات يعني هل هناك أركان أخرى للإسلام غير ما أضفت الوارد في الحديث هذه الأركان الخمسة لكن مثل ما تفضل الأخ الغالي ورد في بعض الكلام أهل العلم أنهم أضافوا الجهاد وبعضهم أضافوا بالمعروف بالمعروض والصناع المنكر كل هذا للدلالة على أهمية هذين هاتين الشعيرتين في دين الله عز وجل لا يعني الاقتصار على هذه الأركان الخمسة أن الغاء مثل ما أشرنا في الكلام الغاء بقية الواجبات وإنما أخذت هذه أهميتها من نصوص أخرى وردت في الشعر نعم طيب سؤال يا الأخير نعم قال الرسول أن ترد الأمت وربتها عاد بس نكرفه ولا سمعت قال الرسول أن ترد الأمت وربتها كان فيها يعني كراهية لهذا الأمر فهل أن أن رع أن الحفاة العرا العرات رعات رعاش طولهم في وين فيه كراهية هؤلاء أملي لكل أم لا هذه قواعد هذه قواعد إذا وصل الناس إلى هذه المرحلة نعم وصلوا لدرجة الكراهية وصل درجة الكراهية يعني كان هم الناس متى تلد الأمى ربتها إذا وصل الناس لدرجة من الرفاهية الكثيرة وهذا طبعا لا شك أنه مكروه كذلك التطاول في البنيان يعني التطاول في أمور الدنيا والمفاخرة فيها فهذا أمر أيضا محذور فلذلك المحذور هنا فهذه قواعد إذا وصل الناس إلى أن تكون أهدافهم هي الدنيا هنا المحظور سواء بهذه الأمثلة أو بغيره هي تعطي قاعدة كما ذكر فالقاعدة نعم الوقت معنا يا شيخ يعني قليل جدا يقول آخر سؤالي شيخ هل ممكن أستطيع نفي الإيمان عن شخص وإثبات الإسلام له لا بالنسبة لنا نحن الناس لا هذا لله سبحانه وتعالى لذلك الله سبحانه وتعالى قال عن الأعراب لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عنه جميع فلذلك في أحكام الدنيا أشرت عدد من المرات أثناء الدرس أنه يعامل معاملة المسلمين أما الحكم عليه هو في الباطن فهذا عند الله سبحانه وتعالى والحساب والعقاب والجزاء والجنة والنار عند الله جل وعلا نعم. بهذا نصل أيها المشاهدون الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم اليومي الأكاديمية العلمية